Fala tutra idil mukad dibin, waddu lautu dehinu, feju كُلَّ wala tutra kulla halafim mahin, hamazi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 inna balawnaahum kama balawna ashaabal jannati id aqsamu la yadhrimunaha mutsbihin wa la yastathnun fa qafaa 'alayha ta'ifun mir od Tarbo Sobija, majh za mezžebila, ki bo tem bobnih zašro za tu, ki اللَّ يَدَخُلًا النَّه اليَوْمَ عَلَيْكُم مِسكِين وَغَدَوْ عَى حَرْض قادِرين فَلَمَّا رأوها قالوا إنا Če b Valej smo poطdili? Š Шokovem kat Dušti Hla, koje smo večom to, da ralleno nasil sonevalovalo. Če bi se قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ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 6. sektor rate in zifadke zdičam. 6. sektor 40 k lehničen. 7. sektor 70 s tORE. 8. sektor je. 9. sektor je In kajdi metin Em tisalihm agra, Fahum min mahramim muthqalun Em tisalihm agra, Fahum yaktubun اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ